aki Kido...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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ. Sami Allahu liman hamida Rabbana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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حمد ربنا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 الله لمن حمده ربنا ولا تالحود الله. as بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ